بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت إذا السماوات فطرت وإذا الكواكب تفرت وإذا الكواكب تَزْوُرْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وإذا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نفس مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ عَلِمَتْ نفس مَا قدمت وَأَخَّرَتْ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 الذي خلقك فسوى كفارك في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بال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 ياي ا والامر يوم